إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحييي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء احجاب ذلك امطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما اِن تَبْدُوا شَيْئا او تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن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 ثَُّ لا يُجَاوِرونكَ فِيهَا إلاا قَليلَ مَْعونينَأَين ماَا ثُقِفُ أُخِذُ وَقُتلُ تَقَتلَ سَُّةَ اللههِ فَّذينَ خَلَ مِ قَبل وَلَ تَجدَِ لِسَُّة الله تَ بدلَ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 يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِهِمْ لَعْنًا كَبِيرَا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 وَيَتوبُ الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الاخرة وله في الاخرة وهو الحكيم الخبير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 ير الذي نأوت الع الذي أزل إلييك مّك هو الحّ هو الحّ ويهدي إلى سررات العزيز الحميد.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 بلَِّذينَ بل لا يُؤمنِنونَ بالِالْآخَِةِ فِي العذاابِ والالضَّل للِبَعد أَفَلَ يَرو إِلَ مَا بَيْنَ أيديهِم وَمَا خَلْفَهُم مِنَ السَّماءاءِ وَالْأَرض إن شَأنَّخْسِف بهِهِمُ الْأَرضَ أَْ نُنسقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفَم مِنَ السَّماء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 وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير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 كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ دَوَاتَ آكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قليل ذلك جزيناهم بِمَا كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث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 علم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك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 ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن لها حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير